Book تو <تصفيق> كرك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أربعة وأربعون. <تصفيق> أربعة و <أربعون> الخروج مساءً الخروج مساءً برادا بير ديسكو هل توجد هنا؟ صاله ديسكو هل توجد هنا صاله ديسكو؟ برادا بير جيجي وارما؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ برادا بير بيرا وارما؟ هل توجد هنا حانه؟ هل توجد هنا حانه؟ في بو ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح اليوم؟ بو أكشام ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما اليوم؟ بو أكشام ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ تياترو اچين ده بيلت وارم؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ سينما اچين ده بيلت وارم؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ ماش إتشن ده بليت وارما؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ أن أركدة أتُرِمَكِ أَسْتِيَوْرُمْ أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف أ كبير يدة أترك استوم أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في السط است أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. بنا بيرشي توصية أدبılır ميسنز. بماذا يمكن أن تنصحني. بماذا يمكن أن تنصحني. gösteri ne zaman متى يبدأ العرض. متى يبدأ العرض. Bana bir bilet temin edebilir misiniz? Halımkinukat dbir tezkireli. Halımkinukat dbir tezkireli. Burada yakında bir golf sahası var mı? Halıyıjed mələb golf qarib min huna. Halıyıjed mələb golf qarib min huna. هناك يكاد بيتينيس ساحة؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هناك يكاد كابالى بير يزمه و زوار ما؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟